الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام وعلى اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل في شرح قطر النداء بالإصداء وكنا قد توقفنا عند حالات حذف الخبر وجوبا نعم حالات حذف الخبر وجوبا وذكرنا ثلاث حالات والرابعة ها؟ قال المصنف وبعد واوين بعد واو مو واو المصاحبة هكذا الصريحة أو الصحيحة ها الصريحة إذن هناك غير صريحة نعم الواو الواو التي هي واو العطف قد تكون صريحه في المعيه تكون صريحه في المعيه فيكون في ما بعدها مفعولا معه وقد تكون صريحه في العطف فيكون في ما بعدها معطوفا على ما قبلها واخذ حكمه وقد تحتمل الامرين وقد تحتمل الامرين هذه واو قد تكون صريحه فتفيد صريحه في المعيه تفيد معنا مع كما سياتي في التمثيل وقد تكون أو كما هو معروف في الأمثلة مما مضى معنا جاء الأمير والجيش وقد تكون صريحة في العطف كأن تقول جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر وهكذا وقد تحتمل أن تكون معي وأن تكون ماذا عاطف نعم المصنف قال يحذف الخبر وجوبا إذا كان بعد واو المصاحبة الصريحة في في المصاحبة أو الصريحة في في المعية أو بعد واو المعية بعد واو المعية وذكر النحات مثالا هنا وهو كل رجل كل رجل وضيعته وبعض يقول وصنعته وصنعته كل رجل وصنعته وكل رجل وضيعته بالضم كل مبتدأ مرفوع رفعه الضم واضح ومضاف ورجل مضاف إليه مجرور الواو واو المعيه او الواو المصاحبه مبنيه على الفتح لا محل لها من الاعراب ضيعته ها معطوف لكن قلنا واو المعيه فنقول نعم من يزيل هذا الاشكال أمر بسيط جدا. حسب نعم. ضيعتهم مبتدا ثاني. لا. ليست مبتدا. لو قلنا مبتدا هذا مبتدا وهذا مبتدا. اين الخبر؟ يقتضي ان لكل واحد خبر. خبرا. وهذا ليس صحيح. نعم. هم في الحاله الموضوع سئلت اليك انا اريد اجب اخو نعم نعم انا اسمع جيد من اذني الخبر محذوف طبعا لاننا في حاله حذف الخبر وجب وقدره العلماء مقترنان مقترنان شيء محذوف الخبر ها لا يوجد مبتدا واحد فقط وهو كله واضح هو الواو عاطفه وضيعته معطوف على كل واضح الان ضيعته معطوف على كل مفهوم فوق مقترنان مقترنان هو الخبر المحذوف وقدرنا الخبر هنا المحذوف بمقترنا لدلاله الواو على على المعيه او على المصاحبه عفوا على المصاحبه مصاحبه الرجل للضيعه لماذا قلنا هنا الواو صريحه في المصاحبه الواو هنا صريحه في المصاحبه لماذا لانه في الغالب الرجل مقارن لضيعته او لصنعته وان كان هنا التمثيل بالصنعه أولى من الضيعه واضح لتلازم الصنعه لمقارنه الصنعة الصنعه للرجل اكثر من مقارنه الضيعه للرجل صحيح لا الصنعه صنعتك مقارنه لك دائم لك اما الضيعه فقد تتركها وانتبهوا جيدا هنا قال كل رجل وضيعته ما بهما لو كنا في جماعه وقلنا نبحث عن عمل فجاء صاحب العمل وقال كل رجل وصنعته كل رجل وصنعته ماذا نفعل أصحاب المهان مثلا في, في, في الرصاصة كذا في السباكه كذا في الحدادة كذا فكل صنف يكون على على جانب فهم حتى يعرف أن هذا آه صاحب آه صنعتي كذا وهذا صاحب صنعتي كذا وهذا صاحب صنعتي كذا ومعنى قوله كل رجل وصنعته معناه كل رجل وصنعته مقترنان يقترن مع صنعته هذا المعنى كل رجل وصنعته مقترنان اي متلازمان او متحدان او هما مع بعض ونحو هذا هذا قول الجمهور ان الواو عاطفه للضيعه على الرجل والخبر محذوف تقديره ماذا مقترنا مفهوم والواو هذه صريحة في المعية أو في المصاحب اولى في المصاحب قال بعضهم لا نقدر الخبر هنا كل رجل مضيعته ومعناه كل رجل مع ضيعته قال بما أن الواو واو المصاحب فنقدرها بمعنى مع ومع هي ظرف. ليس كذلك مع هي ظرف فيكون الخبر ماذا هو الظرف كل رجل مع ضيعته أي كل رجل كائن أو موجود مع مع ضيعته وانته الارض والخبر هنا ماذا هو الظرف أو المعلق أو المعفن المتعلق الذي تعلق به ال ظرف المقدر هنا وهو البدل الذي دلت عليه الواو لكن قول الجمهور اولى مفهوم قول الجمهور اولى ما ذا هنا نعم ساعيد الذي الذي اوجد الاشكال هو ذكر انواع الواو ليس قدر هو ذكر انواع المعروف المعروف أن واو المعية واو المعية ماذا بعدها مفعول مفعول معه والمفعول معه ماذا يأتي يأتي منصوبا واضح الآن جاء الأمير والجيش فالجيش مفعول معه منصوب إلى آخر واضح الآن لا تنهى عن خلق وتأتي مثله أي وإتيانك مثله نفهم في هذا المثال كل رجل كل رجل وضيعته كل رجل طبنا كل رجل وضيعته كل هذا مثل اعربه النحاة كل رجل من كل مبتدا وهذا معطوف على هذا لماذا معطوف عليه لأن مقترنان خبر عنهما واضح لو قلت مثلا زيد وعمر زيد وعمر قادمان زيد وعمر قادمان الان نقول زيد مبتدا عمرو معطوف على على زيد واضح عمرو معطوف على على زيد اين الخبر اين الخبر لان انظر لان عمرو اشترك مع زيد في الحكم اشترك في زيد مع في الحكم الحكم لم يرد بعد وهو القدوم كانك قلت قادم زيد وعمر سقها في جملة اسمي تقول زيد وعمر قادما فقادما خبر عن هذا كله زيد وعمر نفهم الان من خلال الخبر هذا من خلال الخبر والمعنى الان هذه الواو ليست صريحه في الق... في الم... في المعيه او في المصاحبه لماذا قد يكون زيد وعمر آ... ليس هناك اقتران بينهما لا دليل على الاقتران لكن هنا في هذا المثال اقتران الضيعه وأحسن الصنعه مع الرجل مفهوم من المثال اقتران الصنعه مع الرجل معروف مع عمرو أمر نعرفه أمر لهذا المصنف وماذا قال قال بعد واو المصاحبه الصريحه لكن هنا في هذا المثل لو قلت لكم هنا زيد وعمر زيد وعمر ها هل هنا يجوز حذف الخبر لا يجوز إلا إذا دل عليه الدليل زيد وعمر كل رجل وصنعته أين الفرق أين الفرق الفرق أن هنا يتضح من المثال اقتران الضيعة مع الرجل اقتران واضح الآن. فنقدم الخبر. لكن هنا لا يوجد دليل على اقتران عمر مع زيد هل هما قادمان او صائمان او مريضان او كاتبان او ما بهم لا ندري الحكم الفون فنقول زيد وعمر لا يجوز هذا الكلام يجب ان يذكر الخبر قادما فنقول قادمان خبر مرفوع ارفع الالف انه مثنى خبر عن ماذا عن زيد وطبعا عمرو مشترك معه في الحكم فكل من زيد اتصف بالقدوم وكل من عمرو اتصف بالعربا زيد وعمر تصافا بماذا بالحكم الذي هو ماذا الخبر وهو القدوم واضح لكن زيد وعمر قادمان لو دل الدليل على حذف قادمان لجاز الحذف لا ليس واجبا لا جاز الحذف مثلا لو قلت لك اين زيد وعمر آه آه لو قلت لك من القادمان واضح من القادمان فتقول زيد وعمر اين الخبر قادمان فنقول زيد مبتدى وعمر معطوف عليه والخبر محذوف جوازا تقديره قادمان دل عليه ما قبله من الكلام كما سبق في الدرس السابق يجوز حذف الخبر ان دل عليه ان دل عليه الدليل اذا دل عليه الدليل هنا دل الدليل من الكلام عن اقتران الرجل مع مع الضيع عن اقتران الرجل مع مع الضياع هنا لا يدل الدليل على الاختراع الا اذا هنا كان هناك كلام فاذا دل الدليل ماذا جاز الحذف جاز الحذف متى جاز الحذف اذا لم تتعين الواو للمصاحبه اذا تعينت الواو للمصاحبه كما هنا فنقول يجوز يجوز الحذف اه يجب يجب الحذف واضح فنقول كل رجل الواو وضيعته مقتنيه تدل على اقتران مفهوم الكلام الخبر دل عليه مفهوم الكلام من خلال الواو لاقتران الضيعه مع, مع الرجل فهو ماذا محذوف فهو ماذا محذوف لكن يبقى هناك اشكال وهو ماذا في كون الواو صريحه في ماذا في المصاحبه ودلت على على ماذا على العطف وربما يزيل هذا الإشكال بماذا؟ من خلال معرفه أن الرجل ماذا؟ مقارن للضيعة مصاحب لها فإذا مفهوم؟ فإذا قلت أنت جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر اللي هو تدل على ماذا؟ على ماذا؟ على الاشتراك واضح؟ على الاشتراك زيد جاء ماذا قلت انا جاء زيد وعمر على اشتراك زيد وعمر في في الكلام آه في المجيء واضح قد يفهم المصاحبه من خلال من خلال الكلام من خلالي من خلال الكلام فهمنا الان او لا نعم اعربها عاطفه Is it another Arab? What is it? What is the word? What is the word about the Arab? What is the word about the Arab? This is not a clean Arab If we say that all of this is بعد أول لا يأتي المبتدا أبدا. المبتدا يأتي بعد ماذا؟ بعد أول استئناف. يعني الكلام الجديد منقطع ما قبله. هذا الأول. فنق... آه... هذا الأول. ثانيا أول إذا قدم الخبر لضياعته أين, جو... أين خبر كل؟ إذا قلت الجملة هذه خبر عن هذا فما غير صحيح؟ لأنك لا تقصد ضيعته مقترنان خبر عن رجل. هذا ليس صحيح أبدا. م... في ظاهر انه هذا اللي غير صحيح هذا اللي يعرف عيني وجدته في كتاب خارج كتاب لا يمكن يكون في كتاب الا اذا كان صاحبه متهورا انتبهوا جيدا الان هناك قد يمكن ملك قال وبعد واو عينت مفهوم مع انتبه هنا وبعد واو عينت مفهوم مع ككل صانع وما صنع ككل صانع وما صنع بعد واو عينت عينت مفهوم مفهوم مع اي مع ما معنى هذا ان ما بعدها مصاحب لما قبلها مفهوم ما بعدها مصاحب لما لما قبلها فإذا كان الخبر المحذوف الذي ياتي بعدهما لا يكون الخبر عن ما قبل المع فقط عما بعد آه آه ماذا الميم عفوا ما الواو تابعوا هذا المثال كل رجل وصنعته وصنعته هكذا كل رجل وصناعته الان مقترنان نذكر الخبر مقترناه الان خبر هذا مقترنان آه. خبر عن ماذا عن كل خبر عن كل رجل كل رجل مقترنان آه. كل رجل مقترنان لا هل هو خبر عن الصنعه صنعته مقترنه او نقول صنعة الرجل المقترنان لا يمكن لماذا لان الخبر هنا مثنى فلا بد ان يكون المبتدا دالا على التثنيه فهذا مبتدا انصحنا عليه هذا هو المبتدا لكن لا نقول كل مبتدا وضعته مبتدا واحد مفهوم لا نقول كل هو المبتدا وهذا معطوف عليه معطوف معطوف عليه فاقتران الرجل هنا اقتران الرجل هنا او مقترناه خبر عن هذا واضح عن الرجل مع الصنعه عن الرجل مع الصنع واضح الان لكن لا يمكن ان يكون مقتلن خبر عن الصنع ولا عن الرجل وحده عن كل وحده كانت تقول زيد وعمر قائم او قائمان هذا مثل مثل قول النحاة كلا الرجلين قائم او قائمان الرجلان قائمان ارجلان كلاهما قائم او كلاهما قائمان او تقول كلا الرجلين قائمان او قائم وهذا مثله في النساء في كلا وكلتا واضح اذا اذا هذا الاشكال يعني الخبر واضح هنا يعني حتى بغض النظر عن الواو هل قلنا انها عاطفه او انها معيه اذا قلنا انها عاطفه ومعيه لو قلنا انها واو المعيه وما بعدها منصوب صنعته كل صانع كل رجل وصنعته انتهى الكلام واضحان انتهى الكلام لا نقدر خبر لماذا انتهى الكلام لأن نصبنا الصنعة على المعيه مفهوم كأنك قلت كل رجل مع صنعته وانتهى مفهوم وبهذا لا يمكن إلا أن نقول إن الواو عاطفا للصنعة على رجل لتجمعهما في حكم واحد وهو الاقتران. لكن هذه الواو ماذا عينت مفهوم مصاحبة للرجل لما بعدها مع ما قبلها لكن فرق بينها بين هذا وبين قولنا يا حسين جاء الأمير جاء الأمير والجيشة ها الجيشة هنفعل معه منصوب لكن ما معنى هذا ما معنى المفعول معه ما معناه الله معنى مفعول معه ما معناه ها اجروميه ها لا ها وقوع الفعل مصاحبا لهذا وقوع المجيء مصاحبا للجيش مفهوم استوى الماء والخشبه استوى الماء والخشبته يعني مصاحبه الخشبه لاستواء الماء مفهوم الان مصاحبه الخشبه لاستواء لاستواء الماء واضح هذا هنا الحكم اين هو ها الحكم هو الابتداء هنا كل من العامل فيه الابتداء ابتداء وهذا صنعته معطوف عليه فكل منهما مقارن للاخر كل منهما مقارن للاخر واضح مقترنا هذا الخبر الذي هو حكم الحكم على رجل وصنعته هو الاشكال اين يقع لانكم تعرفون ان ما بعد واو المعيت يبدو ان يكون منصوبا لكن اعلموا ان ما بعد واو المعيه لا يتعين فيه النصب دائما لا يتعين فيه النصب دائما قد يتعين الرفع بعد الواو كما مضى سبق قد يتعين الرفع وهنا التعين مو العطف وقد يتعين ماذا النصب اذا كانت الواو معينه للمعيت وقد يجوز الوجه وقد يجوز الوجه والله اعلم يبقى إشكال ربما ازيدكم شيئا في الدرس القادم آه والله لاحظوا المثال الآن لكن يجوز وجه هناك حالات يجوز فيها الوجه إذا كان عندك مثال لا أو زميل كما قلت لكم قبل قليل نعم كيف من قديم نعم لا في ذلك في حذف الخبر جوازا ذلك في حذف الخبر جوازا الان ماذا قال المصنف بعد الحذف من واسخ, من واسخ. من واسخ. تفضل ماذا قال ويرفعنا المبتدأ أسفل لهم وينصبنا الخبر خبرا لهنا وكان ربك القدير باب النواسخ <تصفيق> النواسخ جمع ناسخ جمع ناسخ والناسخ سنفاعل من نسخة نسخ ينسخ من باب فعل يفعل نسخ ينسخ نسخا اذا ازال اذا ازال فالنسخ هو الازاله النسخ هو الازاله والرفع الازاله والرفع وقد يكون النسخ بمعنى ها النقل او هل ها نسخ الكتب تبعها نسخ انسى انت تنسخ الان ها تحضرني ايه لا تهو تحضر... سوره الجاثيه ها انكنا نس نستنسخ ها دي معناها ماذا ها لا اخر شيء كتب اللغه موجوده لماذا لا تبعثوا اذن النسخ يكون بين الازاله بمعنى الاثبات ازاله حكم واثبات حكم وهذا سياتي واضح الان هنا هذا المعنى الاصطلاحي نسخه النسخ هنا الناسخ يرفع حكما ويثبت حكما لان المرتداء والخبر مرفوعه فتاتي كان فتزيل الحكمه وترفعه وتاتي بحكم ان كذلك وضن كذلك وهكذا النواسخ وهذا تتبعوه في المعنى اللغوي تجدونه ماذا ظاهره كذلك ف اذا تثبتوا طبعا هذا لا شك لا خلاف فيه وهو النسب على الازاله وهذا المعنى ظاهر ومشهور لكن المعنى الاخر نسخ الكتب نستنسخه مفهوم هل نسخ الكتاب بمعنى أزال ما فيه، ها أو أزال البياض الذي فيه أو أثبت شيئا فيه، لا لا نريد كلاما مع هكذا نريد ما قاله المتقدمون الذين شافه الأعراب وشرحوا لغتهم هذا الذي نريده إذا حتى نثبت حكم لا بد أن تأكدنا إذا هذا لا شك فيه لا خلاف فيه الإزالة لأن هذا المعنى الذي ذكرته لكم الآن ناسخ والنواسخ قال على ثلاثة على ثلاث أنواع، فهم هل نقول أنواع واقسام؟ النواص على ثلاث أنواع أو على ثلاث أقسام؟ هذا من يزيل هذا الإشكال؟ هذا في علم الكلام، علم المنطق، فرق بين النوع والقسم، فهم قسم وقسم فيه نظر فيه لا؟ ابن ابن أجرم قال وأنواعه ثلاثة. يقصد ماذا؟ يقصد الكلمة أو الكلام. في بعض الكتب اقسامه أقسام الكلمة أقسام الكلمة. لماذا نقول أقسام ولا نقول أنواع؟ ولماذا نقول أنواع ولا نقول أقسام؟ الآن النواسخ على ثلاث أقسام. هذا التقسيم من حيث ماذا؟ باعتبار ماذا؟ لا. باعتبار ماذا؟ باعتبار باعتبار العمل. بالاعتبار ما يقوم به هذا الناسخ ماذا يزيل ماذا يثبت ماذا يعمل لان الناسخ يزيل لكي يحقق ماذا يعمل اليس كذلك يزيل حكم الان زيد قائم واضح الان زيد مرفوع بالابتداء وقائم مرفوع بالمبتدا على اقوال العلماء زيد قائم نأتي الآن إلى الناسخ الأول كان طبعا سبق لكم عهد بالنواسخ في آلات جرمية كان الآن دخلت كان فتزيل الحكم وهو الرفع في زيد والرفع في قائم تابعوا جيدا معي هذه المسألة لأنها مهمة وفيها بين بصري وكفي تزيل الرفع في كليهما في زيد وفي قائم الآن تثبت حكما جديدا وهو الرفع لزيد والنصب لقائم الآن في إنا تدخل إنا فتزيل الحكم في زيد الذي هو الرفع وفي قائم الذي هو الرفع زيد قائم وتثبت حكما جديدا وهو النصب لزيد والرفع لقاء تأتي ظن تزيل الرفع في كلا في كليهما وتثبت النصب في في كليهما إذا من حيث العمل ثلاثة أقسام أو ثلاث أنواع نوع يرفع المبتدا وينصب الخبر انظر جيدا ماذا أقول يرفع المبتدا وينصب الخبر ونوع ينصب المبتدا ويرفع الخبر ونوع ينصبهما تابعوا جيدا ماذا قلت قلت زيد قائم هذا رفع وهذا رفع قائم زيد تاتي كان ماذا قلنا ترفع المبتدا اذا زيد ليس مرفوعا زيد في كان زيد الان في هذا المثال كان زيد قائما لا نقول لا نقول ان زيد مرفوع بالابتداء زيد قائم كان زيد قائما قد يقول قائل زيد مرفوع مع الاول اذا ماذا فعلت لو لم تفعله شيئا لا نقول ازالت الحكم الاول وجاءت برفع جديد هذا الرفع المقتضي لوجود كانه لماذا؟ لانه لو كانت ان لما كان هناك رفع مثلا. مفهوم الآن هذا لماذا هذا مذهب مذهب الكوفيين ومذهب البصريين الكوفيون يقولون الناسخ غير الحكم فقط بمعنى ان كان رفعت لم ترفع المبتدا. نصبت الخبر فقط اما المبتدا فأبقت عليه كما كان. وان نصبت المبتدا فقد ابقت الخبر كما كان فالخبر ليس منصوبا ب ليس مرفوعا ليس منصوب مرفوعا بكانه مفهوم الان والبصريون يقولون لا ان مرفوع بكانه والخبر منصوب بكانه والمبتدا منصوب بان والخبر مرفوع بان وهو الصحيح لماذا هذا المثال الاول زيد قائم ثم تاتي كان كان زيد قائما ثم تأتي إنا إنا زيدا قائما آه عفوا قائم إنا زيدا قائم لو لو كان هذا الرفع هو هذا لا بقي هنا مفهوم لا بقي هنا ولكن ماذا نقول كان أزال الحكم ورفع ونصب فهذا اسمها وهذا خبره وإن أزالت الحكم ونصبت ورفعت فهذا اسمها وهذا خبره فنقول كان ترفع المبتدا والخبر ويسمى الأول اسمها ويسمى الثاني خبا خبا رأى وروب خبرها ترفع الأول ويسمى اسمها مش اسمها خطأ لحل كثير يقول ويسمى اسمها خطأ ويسمى اسمها لماذا؟ لأنه يسمى أو سما ينصب مفعولين يسمى مبني المجهول فالمفعول الأول يصنو نائبا للفاعل نائبا للفاعل والثاني يبقى منصر يسمى اسمها والثاني ننصب الثاني ويسمى خبره إن تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرة إذا الصحيح مذهب بصرين وهو أن الناسخة يزيل الحكم الأول ويأتي بحكم جديد للمبتدا وللخبر ففي كان زيد قائما رفعت كان المبتدا وسم يسمها ونصبت الخبر وهذا مذهب جمهور بصرين وعلي بن مالك ترفع كان المبتدا والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ترفع كان المبتدى والخبر والخبر تنصبه ككان سيدا عمر كان زيد قائما إن زيدا قائما ظننت زيدا قائما إذا هي ثلاث أنواع من حيث ماذا من حيث العمل فالأول يرفع وينصب والثاني ينصب ويرفع والثالث ينصب كلا الطرفين مفهوم. جميل ماذا قال المصنف رحمه الله إذن هذه كان نبدأ بكان وآخواتها كان وآخواتها لاحظوا جيدا هذه المسألة قبل الدخول كان وآخواتها العطف لأننا نتعلم النحو ليس لدى الحن العطف في كان و عاطفه لأخوات على كان فالمعطف هذا يأخذ حكم المعطف عليه طبعا المعطف عليه كان وهو فعل لا يظهر عليه الاعراب فينظر في محله فإذا كان محل كان مرفوعا نقول وأخواتها وإذا كان منصوبا أو مجرورا نقول وأخواتها مثلا تقول هذا باب كان كان what محله ماذا الجر مضاف water. كان water. كان water زيد انظر water. The صعب عليك a water. كان باسم صريح a زيد time for كان the كان مضاف a correct name. The water is a water. So the water was a وأخواتها لأن إن تنصب إن زيدا وأخواته مفهوم الآن هذه كان ووأخواتها كان وأخواتها أو هذه كان ووأخواتها هذه لا بد من الانتباه إليها ماذا قال؟ إذا نكتبها كان امسى اصبح ثم ترتيب مؤلف اضحى ثم ظن زيد بات ثم صار ليس ما زال ما فاتئ من فك ما بارح ما دام انت هذه كم ثلاثة بعد العشرة ثلاثة عشر ماذا قال كذلك إذن فهو على مذهب البصريين ابن هشام في هذه مسألة لماذا لأن ابن هشام لا يصلن في البصريين ولا في الكوفيين حقيقة المتاخرون بعض النحادي بعض المؤرخين يصنفوه مع المدرسة المصرية، مدرسة المصرية، نفهم، وبمارك المدرسة الأندلسية، والصحيح أن هناك مدرستان مدرستين فقط، بصرية وكوفية، نفهم، أما الذين جاءوا بعدهم، فإنما ينتخبون وأحيان يرتجح مذهب بصرى وأحيان يرتجح مذهب الكوفيين وأحيانا يجمعون بين المذهبين، يجمعون بين المذهبين هذا هو الصحيح. في تاصيل هذه المساله في قضيه عد المدارس النحوية وانتساب النحات اليها ابن هشام يعني يدرس في المدرسه البصريه نقول يرجح في في اغلب في ارائه يرجح مذهب البصري واضح في هذه المسألة كذلك هذه فقال ترفع المبتدا اسما لهن اسما لهن هذه مساله مضت معنا اسما لها او اسم لهن م. الان حينما تسمع اسم لهن ماذا تفهم الان او لها لا تأنيث في لهن تانث في لها تانيل لكن هنا مساله ذكرتها لكم في هذا التعبير تتعلق بالقله والكثره تتعلق ماذا بالقلة والكثرة لهن ماذا يسمى هذا هذا ضمير تصحيح ليس كذلك هذا ضمير تصحيح لهن هن مفهوم ولها للغائب المؤنث هذا يدل على الكثرة ولهن يدل على ماذا على القلة فهم لهن معنى أن ما سبق قليل ولها ما سبق كثير هذا من جانب البلاغي تحتاجونه في التفسير في كذا في أمور كثير في صروح الحديث أقل من العشرة قليل وأكثر من العشرة كثير هذا قول جمهور النحات أقل من العشرة قليل حكمه حكم القليل وأكثر من عشر حكمو حكم الكثير أه؟ أي نعم أقل من عشر قليل يعني من الثلاثة إلى العشرة قليل من العشرة إلى ما فوق إلى ما للنهاية ماذا كثير <تصفيق> وفي مسألة فيها خلاف هون. لماذا لأن هناك أوزانا للقلة وأوزانا لكثرة فيقتضي أن تأتي بما هو للقلة في كلامك عن القلة وما هو الكثرة في كلامك عن عن الكثره كمثل حبة أنبتت سبعة قليل أو كثير قليل سنابل إني أرى سبعة بقرات ها وسبعة سنبلات في يوسف سبعة سنبلات وسنبلات جمع تصحيح وجمع تصحيح يدل على القلة كما هنا يدل على القلة والسبع قليل إذا فهنا موافق القاعدة في البقرة قال كمثل حبة انبتت سبعة سنابل سنابل صيغه من صيغه الكثرة جمع من جمع الكثرة والسبع للقلة فكيف جاء بسيغة الكثرة للعدد العدد القليل سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء لأن المقام مقام تحث وتضعيف وتكثير فليحث الناس على الصدقة والمبادرة فيها جاء بما بسيغي الكثرة أي أن اجره ماذا كثير سبعة كالأصل يقال سبع سنبلات في غير القرآن فلما كان المقام هذا الخروج خروج لماذا لفائدة بلاغية وهي الحث على التكثير لكن لمن يفهم اللسان العربي الفصيح. نسال الله ان يوفقان قال لهن فترفع المبتدا اسما آه ترفعه اسما ما معنى اسما هنا خبر حال او ماذا حال نعم ما هذا؟ ترفع المبتدا حال من المفعول به اسما لهن وت... وتنصب الخبر خبرا لهن هكذا إذن هذا العمل لكان وأخواتها لكان وأخواتها أنها ترفع الأولى ويسمى اسمها أو اسما لها وتنصب الثانية ويسمى خبرا لها أو خبرا لها واضح لا هذا ماذا ما قال ماذا قال عن كان فقط نعم آه، إذن هذا حكم آخر إذا قبل ان أن نتحدث عن المسألة الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو توسط الخبر اللي كان وسمها أو بين كان وسمها نتحدث عن هذه الأفعال وما معناها وما شروطها أولا أن نحات رحمهم الله سموا هذا الباب بباب كان وأخواتها أريد أن أرى من سيئة ذكرها كلها حتى أتحد... أعرف كيف أتحدث إذن هناك كان نوعاً نعم إذن ماذا قال قسموا سموا هذا الباب قلت بباب كان وأخواتها قد يقول قائل لماذا لم يسمى باب أصبح واخواتها أو باب ليس وأخواتها أو باب صار وأخواتها لماذا خصت كان بالتسمية؟ هذه التسمية لم تأتي هكذا عشوائية النحات حينما نظروا في كلام العرب واستخرجوا هذه الأفعال لماذا استخرجوا هذه الأفعال فقط لأنها الأفعال الوحيدة التي تفعلها تعمل هذا العمل تنصب الخبر وترفع المتدى فهي مشتركة في أمرين الأول أنها ترفع المتدى وتنصب الخبر الثاني أنها أفعال كل هذه المذكوره أفعال فهي مشتركة في أمرين ترفع العمل ترفع المساعدة في الخبر والامر الثاني أنها أفعال واضح فهي أفعال جمعت في باب واحد لا توجد أفعال أخرى تعمل هذا العمل فجمعت في هذا الباب ثم اختصت كان بالتسميه لأنها تتميز بميزات ليست في أمس ولا في أصبح ولا في أضحى ولا في ظل ولا في بات ولا في صار ولا في ليس ولا في باقي الأفعال كان لها خصائص ليست في سائر الأفعال. هذه الخصائص ذكرها المصنف في آخر في آخر هذا الباب. سنأتي إليها ونذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم قسموا هذه الأفعال ثلاثة اقسام أو صنفوها ثلاث أصناف. منها ما يعمل بشرط، ومنها من لا يعمل بدون، منها من يعمل بدون شرط، ومنها من يعمل بشرط أن يسبقه. نفر أو شبهه ومنها من يعمل, من يعمل بشرط أن تسبقهما المصدرية سياتي تفصيل هذا بإذنه سبحانه وتعالى في الدرس اللاحق سبحانك اللهم وبحمدك لا لله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك